إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرنون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم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 مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الالم في الدنيا والاخره إن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 وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ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 ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا, والمساكين أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوالهن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 ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُبْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّيْسَ تَعْفِي فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِينَ أَتَاعُمْ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إن أَرَدْنَا تَحْصُنَ لِتَبْتَغُ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَيَنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِكُ رَاهِهِ النَّغْفُورُ الرَّحِيمُ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 مثل نوره كمشكاه فيها مصباح الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجره مباركه يُقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية.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 رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة يخافون يوما, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا الله أحسن ما عملوا ويزيدهم اغنيه والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظم حتى إذا, شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنه ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه فَوْقِهِ موج ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه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 يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار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 ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء <تصفيق> إن الله على كل شيء قدير لقد انزلنا ايات مبينات لقد آيات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم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 يحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله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 يطيع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فولائك هم الفائزون وأقسموا بالله جهدا يمانهم لا إن مرتهم لا لَا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن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 وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين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 نساء يخرجن تلا التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم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 اَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ